الذين يتلون كتابا Bu well, uh... et أذينا قينا إليك أن كتابه والحق قم صدق اليمين يا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمن يرى بإذن الله yani ونلبسهم في ذخريذ. إِنَّ رَبَّنَا لَا <الذي> ظَلَمُهُ ذُنَان فِي رَنَصْو وَلا يَمَسُّ نَان